عليهم ل و ا الضالين آمين إنا لننصر ر س ل والذين ن ا آ م ن و ا في الله ح ي ا ا ة د ن ي ويوم يقوم ا ا ل أ ش الحسنى د يوم لا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 فاصبر إ ن وعد الله حق واستغفر لذنبك, واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي و ا ل إ ب ك ا ر ا ل ذ ي ن يجادلون في آ ي ا ت الله بغير سلطان أ ت ا ه م إن في قلوبهم إ ن الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم إن في, قلوبهم إن في صدورهم إلا كبر من